أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد مسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودمائهم عطور الجنان رفعوا الأكف تضرعوا عند شد وَالزَّلازلِ يَا رَبِّ صُنْ اعراضَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ مِنْ كُلِّ قَاتِلٍ وَقَفْ دُرُوعًا حُرَّةً دُونَ الْمَنَادِقِ وَالْقَنَابِلِ مَا مَدَّتْ عُيُونُ صِغَارِهِمْ وَاسْتَيْطَذَتْ نَارُ لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكال والأرامل لله رب المشتكى رب الأوامل تدي فوق الاسنة والسلاسل وغدا يكون ل امتي صرح تزينه المشاعل وغدا اذا الحق قاتل حتما سيزهق كل باطل